بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الكتاب لله أنزل على عبد هدى وجعله ذ ك ر ى لأولي الألباب و حافلا ب ا ل أ ح ر ف ا ل س م ع ة وكمال الشنعه وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن و ط ر و ء المحو وكل ما ي ش ت ر ا ب ونصبه آ ي ت ه على امتداد ا ل أ ح ق ا ب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب م ص د ا ق ل ق و ل ه ا ل م ج ي ي د س ن ر ه م أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم آياتنا الآفاق في وفي يتبين يكفي الحق حتى أنه أو ربي ك كل أنه على ش ء شهيد وصلاة ربي وسلامه ص ل ا ة ربه و على من تلقى الوحي من ربه ق ر آ ن وتنزل إ ل ي ه فرقانا وشطر بين يديه ك ت ا ب و د ي و ا ن وقام صرحه بين يديه سامقا بنيانا ح و ى ك ن يجب ان يكون هناك ا ل د ن ي ا ب أ ن و ا ر اشخاص ي ج ز ا ه الله ع ن ا ك اشخاص ي ج ز ان ب يكون هناك و ش خ ا ل يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ي ل ة و ن هناك اشخاص يجب ان يكون ا ل ا ك ا ش د ا ص يجب ا ل يكون هناك ا ل ت ي ص ي ت ع ل ي ه و ن هناك اشخاص يجب ان يكون ه ي ا ل اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ق د كنا مع فرع أ س ب ا ب النزول تذكرنا هذا ه ذ الفرع ا المنبثق من محور التنزيل ل ع ل م ا ل ق ر آ ن محاور كنا قلنا بنا نحدد المحاور ثم نحصل الفروع ثم نمد ا ل أ ف ن ا ن في ح د و د المستطاع لضم تشعب لحصر لطي النشر من أ ج ل تركيز أ ف ض ل واستحضار لهذه الاواعى وحصرنا لكم من أ ف ن ا ن هذا الفرع خ م س ة نظمناها لاجل ا ل ط ل ب ة ت س ت ذ ك ر و ن ه ا و ه ذ ي دائما ن ظ م ن رجزي يسهل على الطالب حفظه و إ ن كان فيه بعض ما في الرجز من, من عيوب في الابتداء خصوصا إ ذ ا كان على هجله الفروع ك ت ا ت ح د السبب أ ف ن ا ن الفرع ا ل م س م ى ب أ س ب ا ب التنزيل أ ف ن ا ن أ س ب ا ب في خمس حصرت ا ب أ ف ن افنان ن ي خمس حسرت أو أ ف أ س ب ا ب أ ف ن ا ن ا ل أ س ب ا ب الفروع الصغيره فرع عن المحور وكل فرع له أ ف ن ا ن أ ي فروع ص غ ي ر ة أ ف ن ا ن أ س ب ا ب في خمس حصرت حد حد وتقسيم به قد علمت ثلاثة، ثلاثة أفنان وقدرها وصور ا ل أ س ب ا ب تحصلها معتبر في الباب أفنان أسباب في خمس حصرت حد ونحاول ت علمت تحصلها ت ق قد وقدرها س الأسباب ي م م به ب ع وصور و ر تركيز ما سبق ما س بسطه ق ب من المستفاد ل ت ك م ل ة المستزاد ثم ن ن ت ق إن ش الى ء ا ل ل ه إ ما يلي ذلك من ا ل م ح ا و ل فنقول مضى معنا في ا ل أ س ب ا ب أ ن ه ا إ ذ ا اردنا ت ع ر ف السبب هو مضى عنكم د وما نزل من ا ل آ ي ا ت في ايام السبب ما نزل من الآيات او ل عاقبه ولماذا هذا التقييد حتى تخرج أ ش ي ا ء ذكرت في ا ل أ س ب ا ب و ل س ت باسباب مثل الذي خرج ذكره ا ل إ م ا م الواحد في اسباب نزوله من أن صورة الفيل نزلت بسبب ق ص ة قدوم أ ب ر ه ه لهدم ك ع ب ة وهذا شيء حصل قديما يعني في إ ب ا ن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الأرجح فلا يقال في هذا السبب لأنه بين بين نزول آياتك وإنما من قبيلي لإخبار بمثلات وبين وإنما وآياته هذا آياتك الله في بينه من أ ل م تر ى كيف فعل ربك ق و ل الله أ ل م تر ى إ ل ى ربك كيف مد الظل سواء في ذلك آ ي ة الخبر و آ ي ة ا ل م ش ا ه د ة آ ي ة الصنع و آ ي ة الفعل ثم نبناكم أ ي ض ا على م س أ ل ة التقسيم تقسيم ا ل ق ر آ ن ب ا ع ت ب ا ر سبب إ ل ى نازل عن سبب أ و على سبب ونازل ابتداء وبينا لكم بخصوص نزول نزول ا ب ت د ا ء أ ن ه لا يعني تجرده عن وجود ا ل ح ا ج ة إ ل ى المنزل هذا شيء ن ت ف ق عليه لان ا ل ق ر آ ن شفاء و إ ن المراد سبب الشخصي أ و كالشخصيه سواء كان سؤال فرد أ م و ا ق ع حصلت أ م موافقه اتفقت كانت سببا في نزول ا ل ق ر آ ن موافقا لمن حصل الشرف بالموافقه وبينا لكم أ ي ض ا أ م ث ل ة لذلك فالنزل عن سبب كثير القرآن يسألونك عن, المحيط سألوا يسالونك عن الاهله جاء الرجل فقال يا رسول الله ما هذه ا ل أ ه ل ة تزيد وتنقص وليس من ش أ ن النبي أ ن يجيب عن م س أ ل ة من ا ل أ مسألة ص ل ف ل ك ي ة لا النبي من شأن ف أ ح ا ل ه م إ ل ى الجواب الذي ن ب غ ي أ ن يسألوا عنه فينجو ب جواب ا ل ح ك ي م صرفهم إلى ان ل ي ي ق ف يسال باب ا ل ؤ ت عنه ا ل أ ل قل ه ينازل مواقيت ل ل س والحج و ا ا ل ن على واقعه كثير في اعقاب في في المغازي غ وفي أ ع ق ا ب ا ل أ ح د ا ث التي كانت وحدث الظهار وحدث اللعان وحدث الافك رمي ح ا ئ ش ه رضي الله عنها بمروميت به نزلت على وقائه وما نزل على ا ل م و ا ف ق ة ذكروا له م و ا ف ق ة عمر مثالا واضحا و إ ن كان كثير من ا ل آ ي ه نزلت على على غير م و ا ف ق ة عمر و أ ح ص و له م الموافقات ما يقرب من ب ض ع ة ع ش ر ة م و ا ف ق ة أ ظ ه ر ه ا ما في الصحيح من م و ا فانزل ق ت في مسألة ل م م م ق ا اتخذوا مقام إبراهيم من مقام إبراهيم هل اتخذت هل ن ف قوله تعالى اتخذوا قال اهل العلم تصنف ا ل م و ا ف ق ا ت إ ل ى ث ل ا ث ة موافقات ل ف ظ ي ة وموافقات م ع ن و ي ة وموافقات لما في الكتب ا ل إ ل ه ي ه ا ل س ا ب ق فعدوا تسعا اللفظية و أ ر ب ع ا من الموافقات ا ل م ع ن و ي ة والباقي من موافقات الكتب ا ل إ ل ه ي ة و آ ي ة الحجاب هل لا حجج كنساء ف إ ن ه يدخل علينا البر والفاجر أ ي لحاجته ي س أ ل عن رسول الله و ي س أ ل و ا ي ة الطلاق آية التأديم عسى ربه انطلق كنا, أن يبدله كنا الآيات. الآيات. ومن ا ا خيرا ج كنا ومن مسلماته الآية طريف موافقاته في حديث الافك انه لما حصلت الفتنه فتنه اهل النفاق التي كانت تستهدف براءه بيت النبوه لأن الكامل حين لا حين مدخل يجد يبحث له عما حواليه من أ د و ا ت ه امتدادك ظلك فجيء الى بيت ا ل م ب و ة ليقال فيها الذي قيل ويروج له اهل النفاق و ا ل ض ع ف ا المتقبله للرائجات والشائعات وهم كتر في كل الموفق حين حصل الذي حصل ماذا كان يقول للنبي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أ ن ه نبي و أ ن ا ل و ح ي س يحسم في ا ل م س أ ل ة ولكن إ ل ى حينها ماذا ينتظر الفاروق لابد أ ن يتكلم قال الفاروق للنبي من زوجك ه الله عليه زوجكها ا قال للنبي صلى من يجعل وسلم قال, الله قال اتظنه ل ل قال ه أ دلس عليك أتظنه دلس عليك وزاد سبحانك أ د ا بهتان عظيم فنزلت وصلا بايه الافك و أ ج ر الله الحق على لسان عمر فكان ينطق ب ا ل وتعلمون ف ا ق و أ ن الحق حين تشرق النفس به تجد صورتها في م ر آ ة الحق المنزل على الوزان ف أ ق م جاك للدين ح ن ي ف ا فطره الله التي ف ض ر الناس عليها لا تبديل الإخلق إلا ولورفع الحجاب عن هذه الأنفس لنطقت بالحق المكتوب بشهادة لنطقت عن هذه الصدق نزل ق ل الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن من س ل ا ل ة من طين وعمر يسمع ويتدبر ثم جعلناه ن ط ف ة في قرار مكين ثم خلقنا ن ط ف ة علقه ة ع ل فخلقنا ي الرحيم ف ا ل ع ل ق ة م ض غ ة فخلقنا مدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أ ن ش أ ن ا ه خلقا آ خ ر وسكت الوحي فقالهما فتبارك الله احسن الخالقين فنزلت ا ص ل م بها هذه أ ي ض ا م د ر ج ة فيما نزل على موافقه وجعله ضمن ما جاء على سبب إ ن ه موافقه وفي هذه الموافقه ة ا شريف لمن وافقته ان يجيء بعض ا ل ق ر آ ن على لسانه وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إ ن من الناس ناسا تنطق ا ل م ل ا ئ ك ة على أ ل س ن ت ه م وذكرنا ح ا ج عن ه ا المسألة في و ذ في في م س أ ل ة قدر ا ل أ س ب ا ب في مبحث أ و ف ن ن قدر ا ل أ س ب ا ب أ ن ه ا تحت من ج ه ت ي قدرها في المصنفات التي أ ف ر د ت بها لو لم تكن هذه ثلاثه قدره أفريدت ذ ا الذي ل بدأ بها ما م افردت ل رحمه بمن ه بالتصنيف ن ا أربعا ا ل ف البخاري بكتابه وأنها وقدرها أ ي ض ا يتجلى في فوائدها وثمراتها وقدرها يتفرع إ ل ى فنانين صغيرين إ ف ر ا د ه ا ب ا ل ت أ ل ي ف وما لها من فوائد وثمرات ذكروا منها ست فوائد وهذه الست أ ي ض ا حتى انضم شعبها ا أ ي ض ا ن ض م ن ا ا ل ل ط ل ب ه ايضا ح ت ل فوائد ا ك ر و ا ه ا لي قراتهم الاتقان تخصيص الحكم لمن يرى تخصيصا لكن بالسبب ع ي و ث ا ن ي ة فهم وجه الحكمه من الحكم أي الباعث على الحكم و ت الوقوف ت ه ا ا ل على معنى ا ل آ ي ة ورفع إ ش ك ا ل ه ا ورابعها رفع إ ه ايهام م الحصر هذه امثله اصوليه حاله اربعه ا يكمل ثم、آه. ثم أ ي ض ا ت خ ص ي ص بها إذا كان, اذا كان مراد قد ي ك ويخصص ن اللفظ عاما و بالسبب لقيام الدليل على التخصيص لقيام الدليل على التخصيص وفيها نظمت لكم إ ذ ا كنتم تريدون كتابتها إ ن شاء الله اكتبوا هذه ان شاء الله نتنحرص على هذا الشيء مع ا ل ط ا ل ب ة ل أ ن ه اذا لم يحفظ العلم و ض ع ذهب بالعلم حفاظه وحفظ هذه المتشعبات لا بد من ضم نشرها اكتب الستي لاسباب ت ن ز ل ي ل ثلاث فوائدين, لأسباب تنزلين لأسباب تنزلين لأسباب تنزلين ثلاث فوائدين ومثلها معها حقق وكن متحررا وَمِثْلُهَا وَكُنْ مَعَهَا مُتَحَرِّرًا حَقِّقْ وكون فتخصيص حكم للذي به قد يرى الذي يرى التخصيص الحكم يستفيد من م ع ر ف ة ا ل أ س ب ا ب وذا مذهب إ ط ل ا ق ه يشكل ا ل أ م ر لو أ ط ل ق ن ا ه في كل النصوص ا ل ع ا م ة وحملناه على ا ل أ س ب ا ب ا ل خ ا ص ة لاشكال ا ل أ م ر غ ا ي ة ا ل إ ش ك ا ل وذا مذهب إ ط ل ا ق ه يشكل ا ل أ م ر و إ د ر ا ك وجه حكم قد خفي بيانه ورفع لاشكال يزيل التكدر ة وتخصيص لفظ عم قام دليله عليه أي على التخصيص على ودفع ما يوهم الحصر ة وتعيين ما أَبْهَمَ القرآن في مثل ما ابهم ل مِتْلِ قُولِهِ ق ر آ ن وَتَعِيينُ فِي مَا أ ا ل ق ر آ ن في مثل قوله التي نقضت من يشتري العلم فاخبرا ل أ س ب ا ب تنزيل ثلاث فوائد ومثلها معها حقق وكن متحررا فتخصيص حكم للذي به قد يرى وذا مذهب إ ط ل ا ق ه يشكل ا ل أ م ر و إ د ر ا ك وجه حكم قد خفي بيانه ورفع ل إ ش ك ا ل يزيل ا ل ت ك د ر وتخصيص لفظ عما قام دليله عليه ودفع ما يهم الحصرا وتعيين ما أ ب ه م ا ل ق ر آ ن في نحو قوله للتي نقضت من يشتري العلم فخبرا ومتنا لكم لبعضها وبقي البعض في اعناقنا ومنها ما ذكر اخيرا من فوائده تعيين المبام ومتنا لكم بالتي نقضت غزلها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها تعيين المبام ذكر في, في, في تعيين المبامات انها امراه كانت تسمى ب خ ر ق ا مكه وهي ر ي ط ة بنت عمرو المريه وكانت لها جوارب وكانت تكلفهن بالاشتغال بالغزل والنسج من بعد حتى إ ذ ا كان النهار مشرفا ن ع ل التمام أ م ر ت ه ن بنقض كل ما صنعنا من بدء النهار وكانت م ع ر و ف ة فضرب الله ا ل م س ه ل للذين يفسدون أ ع م ا ل ه م بعد ق ي ا م ه لا تكون كالتي هدمت بعد البناء ونقضت بعد التمام والكمال تعيين ي نقضت ت المبهم هو أ ي ض ا من فوائد ذكر السبب التي نقضت من يشتري صورة لقمان بدايةه الناس من يشتري له الحديث ذكر أنه النضر بن الحارث وهذا فعلا كان مضربا لمتال السوء له نقضت يشتري يشتري في من من من أنه نضربن صورة ذكر أ ر ا د أ ن يدفع القرآن بله والحديث بله فصل الحديث بلاه الحديث فجاء ب م غ ن ي ة ق ي ن ة يشغل الناس ب ه ا كل من ر آ ه يميل إ ل ى ا ل إ س ل ا م قال أ س ق ي ه و أ ط ع م ي ه وغني له وقول له هذا خير مما يدعوك إ ل ى محمد من ص ل ا ة وقتال بين يديه ه جهاد بين يديه يعني بين غني وصبر ل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله يصرف الناس عن ا ل ق ر آ ن الذي هو طريق, الله. طريق الوصول ل ه اليه والتعريف به وتعيين ما أ ب ه م ا ل ق ر آ ن في مثل قوله التي نقضت من يشتري العلم ف خ ب ر العلم اطلع على باطنه ا ل خ ب ر ة هي اخص من العلم أ خ ب و ر العلم طلع ا على ب ا ص ن ي وفيه شرع ل أ ن العلم على تعيين ا ل م ب ه م نوع من الخبره تزيد على العلم يعلم ا ل م ب ه م وهذا يعلم تعيين ا ل م ب ه م فهو أ خ ب ر منه واعلم ان شاء الله وذكرنا لكم أ ي ض ا في صور ا ل أ ش ب ا قدرها وصور ا ل أ ش ب ا ب أ ن ه ا لها صور ث ل ا ث ة أ ن ه ا في نفسها م خ ت ل ف ة سبق لنا هنا. هناك سؤال هناك موافقه هناك, هناك و ا ق ع فهي م خ ت ل ف ة وقد تكون م ت ع د د ة فتجد ي أ س ب ا ب ك ث ي ر ة لمنزل واحد لمسبب واحد. وذلك ا ح د و ي م ت ل و ن لهم بسؤال بسؤال عمر في الخمر وسؤال ابن أ م مكتوم في قضيه عذره عن الجهاد في التخلف عن الجهاد ن ز لا قوله وتعالى يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فقال قبلها قال يا رسول الله ألا أنا لا أستطيع و ل ا ت السبب إ ذ ا س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ج ا ه د فنزل قول تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إ ذ ا نصحوا لله ورسوله فتعددت ا ل آ ي ا ت واتحد السبب سؤال عمر بالخمر مره قال س أ ل عن الخمر الله م ا ر ن فيه بيانا شافيا فنزلت ي س أ ل و ن ا ك عن الخمر والميسر ثم س أ ل فنزلت آ ي ه لا تقربوا ا ل ص ل ا ة وانتم ش ك ا ر ا ونزلت آ ي ه إ ن م ا الخمر والمنشر و ا ل ن ص ا فعلنتم مده فقالوا هذا نزلت آ ي ا ت م ت ح د د ة لسبب واحد ولو تكرر السبب فيكون سببا واحد يعني ش ؤ ا ل في صيغته ومن صاحبه واحد و ت ح د د ا ل أ س ب ا ب للسبب الواحد يقول على العلم لا بد من من تحرير م س أ ل ت ه فلذلك ذكر م ن ا ل ص ي و ط ي صورا تعتمد في التحرير إ ذ ا تعددت ا ل أ س ب ا ب وكان المسبب واحدا واحد فاما ان تحرر بالنظر إ ل ى اللفظ الذي ل ل ف ظ ا أ د ي به السبب قوله نزلت في كذا ونزلت بسبب كذا ف إ ذ ا كان اللفظ محتملا للسبب ولغيره ف إ ن م ا كان صريحا في السبب كان مقدما عليه و إ ذ ا كان كلاهما صريح أو متعدد صريحا في السبب ف إ ن ه ينظر في السند أ ي ه م ا صحيح و أ ي ه م ا غير صحيح و إ ذ ا صحها نظر الى ترجيحه باعتباره ا ل أ ص ح تعدد الروايات كون الراوي حاضرا والسبب التي ت ت ر ج ح بها الروايات ف إ ن لم يفصل ويحرم مثل هذا قيل أ ن ه جاء جاءت ج ا ء ا ل آ ي ة تعقب هذه ا ل أ س ب ا ب جميعا كما قيل في قضيه ل ع ن سببها اتهام هلال بن يوميه لزوجه أ و و ي م ر لزوجه نزل تعقبهما أو بدأت بهلال حصلت في من زمنها فكانت الآية واحدة السبب متعدد قال فان ك ت ا لم آ ي ة واحدة السبب ت ع د د قال لم فإن يعتمد شيء من هذا علم قال أ حمل على التكرار ق ل ب أ ن ا ل آ ي ة نزلت مرتين فيكون صورتها ص و ر ة المتحد وحقيقتها التكرر تكررت مع السبب فكانها تتكل أ س ب ا ب متعدده و ا ل ا ي ة م ت ح د ة ف ت ح م ل ه على التكرار وضح جدا ف ق ض ي ة التكرار كثيرا ما يقول الواحد ليس هناك ف ا ئ د ة من تكرار ا ل ت ن س ي ل مع أ ن للتكرار المنزلي فوائد واحده من أ ج ل ه ا أولا تعظيم المنزل في نفسه ه ت ع ظ ي م المنزل في نفسه في وثانيا دفع و اهام إ النسخ إ ذ ا اتصل ب م ن س و خ و ت ا ل ث ه ا تكميل ا ل أ ح ر ف إ ذ ا نزل على أ ك ث ر من حرف هذا هذه فكتبوها الله إذا تكرار الحكم تكتبوا الحكم شاء دائما تصل شئتم تصيخ المشتفى حكم نحن خمس من إذا أن هذه فكتبوها إن شاء الله. إحنا مع إلى الطلب إن على أن اكتب وحكم التكرار في النزول تعظيم منزل وللتكميل ب أ ح ر ف ي ن ورفع توهيم طارئ رابعها التذكير جار بالذي أعيدوا س ن وحكم التكرار في النزول تعظيم منزل وللتكميل ب أ ح ر ف ي ن ورفع توهم طارئ ب بالله ع ه ا التذكير ج و أ م مثل ث ل ذلك الفاتحة ر ف أولا توهم ه ا لأنها عظم ش و ر من ك ت ا ا ب ل ل ه فتنزلها إعادة يشعر تنزيلها ل بهذه م وتانيها ا ا ن ل أ ن ه ا لما حولت القبله ة نزلت تحول القبلة آية قد نرى ج ن و ل قبلة ن تنطرطها ك ش خ ت القبله اذن ص ل ا ة و ل ا بيت ا ل م ق د س كانوا صلاة م ق د س ا ل ل ه ذ ا بيتي سنه ب اشهرا حين هاجرا ا ل ل م ج ي ن ة وكان يريد ويحب قبله ت الخليفه ب ر فوجه اليها إ فكان هذا النسخ من نسخ ا ل ق ب ل ة يهم بنسخ أ ش ي ا ء في ا ل ص ل ا ة ل ا ن نسخ شرط من شروطها فربما فهم نسخ شرط أ ج ل كشرط ا ل ف ا ت ح ة في قراءتها فنزل ت أ ك ي د ف ر ض ي ت ه ا لا تزال الفاتحة نزلت مع فرض الصلاة فرض مع تحويل القبلة وقيل ن ز ل تحويل ل ت مع ا ب ل ة و ق هذا أ ي ض ا في خاتم ت س و ر ة النحل و إ ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ا ل س و ر ة مكيه ة نزلت في ذ ه السورة ثم كرر نزولها في غ ز و ة غزوة بدر في غزوة أحد في أعتقد أ ح د حين قتل سيدنا ح م ز ة وراهن ان يصلاح مقتمتل ا ل به المشركون فقال والله لامتلن بسبعين من ع م فنزلت و إ ن عاقبتم فعاقبني كرر نزولها إ ذ ا من حكم التكرار أ ي ض ا قلنا تعظيمها دفع ما ي ه م النسخ المتصل زيد تكميل ا ل أ ح ر ف وهذا واضح ا ل ق ر آ ن نزل على س ب ع ة احرف فكان جبريل ينزل احيانا يكرر النزول ة لتكميلات ا ل أ ح ر ف مع أ ن ه في الغالب الأحرف هي كيفيات وهيئات وقد يكون م ع بعض ا ل ز ي ا د ة أ م ا الكم والنظم فهو محصور فاذا ي ل ل ج م محصول ة ف إ ا ل آ ي ة ستعاد وتكرر لتكمله ة ضعفه ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا لو نزلت إ ن جاءكم فاسق بنباء فتثبتوا هي هي فسيكون هذا من قبيل التكرار ا ل ن ز و ل ولن ك ت ب ه ا معها بعدها و إ ن م ا هي ت ق ر أ ه ا على الوجه وتقرأ على الوجه. ولكل وجه سنده الموصول مع أ ص و ل ه وفرشه إ ل ى الرسول م فوصلته ص الى حد من إ ل ى ح د من ض ب ط إ ذ ا للتكرار أ ي ض ا قلنا أ س ر ا ر ه و ح ك م ه اعيد صور ا ل أ س ب ا ب م خ ت ل ف ة و م ت ع د د ة للسبب الواحد و م ت ح د ة ل ل آ ي ه ا ل م ت ع د د ة و م ت ح د ة ل ل آ ي ه ا ل م ت ع د د ة إ ذ ن لا تستذكر معي يعني يركز و ا معي افنان هذا الفرع المسماه بفرع الاسباب اولا فنن الحج حده وتعريفه وفنن صوره وفنان ي تقسيمه باعتبار المنزل وفنان ي صوره وفنن ا ا ل أ خ ي ر وهو ا ل طريق التعريف به كيف نعرف سبب النجوس ت المحتفة ق بالقرائن فقد د وزاد م سماعا بعضهم من لنا بالرواية الصحابة الذين الوحي أنه عينوا يكونوا مأخذوا الرواية وهذا هو يعرف يعرف طرف وقد يكون ا خ ذ ا ل ص ح ا ب ي من القرائن المحتفه التي تفيد و ما يشبه العلم إ ذ ا ح ي نزلت ا ل آ ي ة بسبب كذا أ و في كذا وويل السبب فيكون هذا من قبيل المرفوع قبيل قال يلحق به تابعي الحديث في سنده. فإذا صح فهو في المسند المرفوع لكن هل فإذا حكم مرسل سنده صح فهو هل العلم يقولون التابعي ع ل يقولون ل م ا مرسلوا اذا صح في باب اسباب ا ل ن ج و ل يلحق بمسند الصحابه بشرطين الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون من أ ئ م ة التفسير ه ذ التفسير ا ا ب ع ي مشهور من أئمة ت كمجاهد وعكلمة يكون من جميل معروف بوايةهم وثاني الأخذ عن الصحابة الأخذ عن الصحابة اتصلة وسعيد قد عن عن أن أخذ أخذ إلى الصحابة الذين ا ن ك و ا ي ع ر ف و ن ن ه بعيد أن بهذا يجيء أن من قبل ا جهه ت ا د بعيداً بعد كل و ر ع و ه م ن جهة وأن ا ل م س أ ل ة ليست مما يقال بالراهب ي ي مسألة أخرى قد هذا المرسل مرسل آخر يشهد له فيتقوى ه ويصيرك أو كون لأن الحديد منقصع المرسل بمرسل آخر المرسل فاعتضاده لأن قالت تابعي كجابر الزيد <بن> النجوبيل نزلت بن <في كدا> وسعد فهو ي كذا ا ا ف ل ش مرسل ف ي انقطاع ي س ق و ط صاحب إذن تحتاج الاحتياطات الصحة احتلا الرواية صناعة غاية في الدقة ليضيفها الأسباب مع من مالسة بعض إلى يدخل النجولي دب وعب ما ليسا. ما ليسا بها في في وهذه إ ذ ا أ و ي خ ذ قلنا بالقرائن المحتفه وهذا للصحابي فقط ل أ ن ه الذي شهد الوحي والجول يمكنه ان يستشير بالقرائن ا ل ق ر ي ب والبعيده أن ت ك و ن نزلت في كذا ويشبه أ ن تكون نزلت بعد البسط على قدر هذا اللون ألوان من في م س ا ئ ل الأسباب أفنان نختم هذا المحور بمجمل ما بقي من أ ح و ا ل التنزيل هنا عندنا محور كبير وهو علوم التنزيل و ا ل ف ر ع فيه كم أربعة ت ك س م ه اربعه كيفية الإنزال والتنزيل شيء الإنزال ومواصن المنزل وأسبابه أحواله قلنا أحوال المتنزل ومجمل ل وهو آ ن نزل نجوما الذي قلنا أ ن القرآن جملته في و ظ م أ ر ض ي نهاري حضري مفرد معظم ما نزل من ا ل ق ر آ ن نزل النبي في ا ل أ ر ض وحاضر مقيم في البلد ونزل م ف ر د غير مشيع ونزل نهارا وقله من آ ي ة ا ل ق ر آ ن خالفت هذا الوضع فنزل. كان فنزل بعض القران آ ن س م و ي السماوي ن ا لأنه ل ة أعطيت البقرة وهذا ي جملة اندر ت من ا ز ل في ا ل ح ا ض بعضها ر كصورة وكآية أو الفتح ا ل أتم ح ج و ا ل ع م ر ة لله وقوله تعالى اتقوا وهم ترجعون فيه الله نزلت بمن ن ب ي في سفر الحج وما نزل في طريق ا ل م ك ة ن ب ي م ه ا ج ر الذي فرض عليك ا ل ق ر آ ن لاردك إ ل ى معه حين وصل ا ل ج ح ف ة ء ق ا ل و ا في هذا ق ر آ ن جعفي سفري وما نزل نهارا كنا كثير وما نزل ليلا قله م ح ج و ب ما نزل بالليل آ ي ة الاحزاب اجاؤكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم ونزلت شتاء وليلا ومن ايات ا ل ل ي ل ي ة أ و ا خ ر ص و ر ر ة آل ع م ا ن إن في خ ل ق ا ل سوره م ا ت و ا ا ل أ ض واختلاف ع ص ر ال عمران ص ر ا ا ل خ ت ة فيها حديث نبي من يبكي عليه في الأخير الليل صلى الله عليه وسلم في التلت من الليل فوجده يبكي فقال له يا رسول ما يبكي قال كيف لا يبكي وقد تنزلت علي آ ي ه عشر ويل لمن ق ر أ ه ا ولم يتفكر فيها و ق ر أ عليه إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف في الليل والنهار ل آ ي ا ت لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض و د ا ع ي ة البكاء ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم هنا والله اعلم والشفقه على أ م ت ه لا تصل هذا المقام م ق اولي م أ ا ل أ ل ب ا ب الذين يجمعون إ ل ى الذكر الفكر ذ كمال ر ك في الروح والفكر كمال في العقل والوعي وجمعهما هو ا ل و س ي ل ة لفهم اصرار الوجود والتطابق مع الحق فيه والوقوف عند شرط الاستخلاف ان في خلق السماوات و ا ل أ ر ض لايه آ لمن ي ق و ل ل ل أ ل ب ا ب ولا يقال لب إ ل ا لشيء قد صفى فخلص من الضد صفى لباب عقل لباب صفى من وهم وشك وجهل وفساد فساد في التصور وقلب لب صفى من منازحات ا ل أ ه و ا ء وهذا مدرك صعب ومرتقع مرتقع عسير داعيه بكائه لا تصل امته إ ل ى هذا المقام الله أعلم. اذن هناك من ا لوحه ايضا ما نزل مفردا وهو الكثير وما نزل مشيعا وجمله معدوده ة نذكر ب ع ض ا التمثيل على سبيل التمثيل منها ما قيل في صورة شيعة سبعون ألفا ونزلت جملة. ومن أ س ر ا ر ذلك أ ن ه ا أول اول ل ح ا ا م د ت أ ط و الحامدات الخمس واطول ر ة ل والأنهام والكاف ح فاتحة ا ا م كم؟ خمسة د ة وسبأ ف و ر أ ط و الحامدات سورة وهي سورة وهي وفساد التصور الجاهلي فيه والمضاد وحكمه للتعريف لسرعه خصصة الأنهام بالله الجاهلي الحمد لله الذي خلق السماء لله خلق فيه وجعل الظلمات والنور ثم م و ز ع من مواطن الاعجاز البياني ثم استعمال العربي ثم للتراخي الرتبي أ و التراخي الزمني ولكن هنا أنا فيه اشعار س ت باستبعاد ع د ا لمثل هذا الصنيع ومع ذلك ورغم ذلك كل هذه البينات الذين كفروا بربهم يعدلون غيره به ي ج ع ل و ن ه عدلا له ومساو ي له ولم ا يشارك في خلق ولا في رزق ولا في جعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وجعل الظلمات والنور ثم مع كل هذا الذين كفروا بربهم يعدلون غيره بهم تالله إ ن كنا لفي ضلال مبين يقول إن نسويكم برب العالمين ومما نزل مشيعا أ ي ض ا قيل ب ن ا ل ف ا ت ح و ج ل ا ت ه ا م ع ر و ف ة ومما نزل مشيعا هو صحاق س و ر ة ا ل ب ق ر ة فقال الله قال عليكم البقره او قرؤوا البقره فانها سنام ا ل ق ر آ ن وذروته تنزلت مع كل آ ي ه من آ ي ا ت ه ا ثمانون الف ملك ولله جنود السماوات والارض ولكن المنافقين لا ياتي وخصت خاتمت خاتمتها فصلت من تحت العرش ووصلت بها في الحديث وذلك أخذوها الصحيح المسلم جاء في باركة وتركوها ولا تستطيعها البطلة البطلة لا يستطيعون المفسدون ولا تستطيعها ا ل ب ط ل ة وهذا ا ل ش ي ي ع الذي فيه تنويه بالمنزلي هو غير ا ل ح ر ا س ة التي تصاحب نزول الوحي إن قوله وتعالى تبارك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا رصد ح ر ص من الملائكه ثبت في الحديث أ ن مع كل تنزيل أ ر ب ع م ل ا ئ ك ة من الجهات ا ل أ ر ب ع ه مضافون الى الملك المنزل الجهات الأربعة شيطان المسترقة هذا الوحي إلى من من يحرصون أن يتسرب المنزل امعانا في ا ل ص ي ا ن ة والحياطه ان طرق السماء احنا ما ندري بطرق السماء ولا ب ص و ر ة الوحي ولا باشعاعي ب... وهذه ا ل م س أ ل ة تقرب لنا هذه الحقائق و ل ل غ ة عورتها كما يقولها البيان البيان إ ذ ا مجمل أ ح و ا ل ا ل ق ر آ ن المنزل ما سبق ب ي ن لكم من أ ح و ا ل ا ل ع ش ر ة ي ض ع أ ض ف ن ا إ ل ي ه ا الصيف والشتاء ستكون ك ا م ل ة فمن آ ي ا ت الشتاء آ ي ا ت ا ل إ ف ك فقد نزلت في يوم شاه ومن آ ي ا ت الصيف آ ي ا ت الكلاله و آ ي ا ت غ ز و ة تبوك م ن ه ا ق و ل تبارك وتعالى المشحر بالحر وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون وبه ان شاء الله نقف على ما تيسرنا من تمام الحديث عن هذا المحور المسمى بمحور علوم التنزيل بفروعه ا ل أ ر ب ع ة ف ر ه ا ل أ س ب ا ب وفرع ا ل أ ن س ا ب ل أ ن س ا ب ا ل آ ي ه هذا مكي وهذا مدني وهذا جحفي وفرع أ ن س ا ب و ا ل أ ح و ا ل وفرع الكيفيات سواء ك ي ف ي ة إ ن ز ا ل جملي و ك ي ف ي ة التلقي النجومي أو ا لنمهد إ ز ا ا ل ل ن ج و ي ل ن م ان شاء الله للفرع الثاني م وكاننا ر الثاني ب ذ ر فروعه بعض و ل ل م ح و ر ا ا ث ي التغتيل هو علوم و ك أ ن ننتقل إ ن شاء الله من ا ل ق ر آ ن باعتباره فرقانا وتنزيلا إ ل ى ا ل ق ر آ ن باعتباره ق ر آ ن ا مرتلا ب الى ع ت ب ا ر قرآن ه إ الاسم الخاص اقترب من س و ر ة سورة الكتاب وعلومه ا ل ق ر آ ن تنزل فرقانا وتنزيل من حكيم حميد في ذ ل ك بحثنا في ك ي ف ي ة ا ل إ ن ز ا ل والتنزيل وفي ك ي ف ي ة فرقانيته وتنزله ربطا ب ا ل أ س ب ا ب وربطا بالمنزل ب ا ل أ س ب ا ب بالانساب ل و م ي تقتضي ة التعدد تعدد هذا ا ل أ ب تعدد تعدد الأنساب تعدد الأحوال لو نزل جمله ما كنا نتحدث الا عن حال و ا ح د ة وموطن واحد وسبب واحد ف تعدد ما اقتضته ط ب ي ع ة الفرقان إذن فعلوم التنزيل ترجع لمعنى الفرقانيه ة فهمتوا وهو وهو أشهر مسيحني؟ لمحور محور اسم انتقنا الترسيل انتقنا أو الثاني ثاني ثالث القرآن ا إذن للقرآن إلى أ ئ والذي يدل ب ا ل غ ل ب ة على من عليه اذا ل ق ر آ ن إ أ ر د ن ا أ ن ن أ خ ذ ق ض ي ة ا ل ت ر س ي ل محورا ونفرع فروعها التي برزت علو من م الكتاب لخدمتها و ض ا ح ي خ د م ت ه ا و ب ي ا ن ه ا نجد أ ن ا ل ت ر س ي ل هذا نفسه الذي هو صفه للكتاب الكتاب نزل مرتلا وامر أ م ر ل بترسيله نزل ن ب ي ت النبي وأمر ا بترصيله إ ش ك ا ل لو نزل مرتلا لابقاه لا ن النبي على الوضع الذي نزل به ها؟ ولم يؤمر بترصيله سبق بأنه قلت لكم بأنه نزل مرتلا إلى سماء الدنيا جملة ل أ ن من معاني الترتيل شيئين ترطيل في الصوت بحسن ا ل أ د ا ء أ رتل د ه إ ذ ا أ ت ق ن ا ل أ د ا ء ولذلك قالوا ل ل ع ي م كما سيجي هنا م ر ت ب الترتيل تحقيقون ودورون وحذر وتسمى احيانا بالجويد وتسمى ب ا ل ج و ي د الجويد جواد شيئا نطق به كاجود ج و يكون ك ما يكون حسن ما بحسن ا ل أ د ا ء وهو أ و ل علوم الذكر ق الخقني ا ا و أ و ل علم الذكر اي بالنسبه لطالبه المسمى واول م في ل ل م ط ب في ع م وأول علم الذكر إ ت ق ا ن حفظه و م ع ر ف ة باللحن من فيك إ ذ يجري فكن عارفا باللحن كيما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذري ت ف ص ي ل حسن ا ل أ د ا ء وهذا يحلون على م س ا ل ة ستجيء ضمن فروع محور الترتيب و ا ل ت ا ن ي نضمه على نسق ا ل ت ل ا و ة هذا الترتيب الذي هو في المصحف اليوم ترتيبه على نسق التلاوة مجموعاته المسمات صورا وصوره الصورة في وآيه ضمن كل آيه في على مجموعاتنا ذلك كل لحد نسق ضمن سواء وصوره في جملته ومجموعه يقول تعالى و ر ت ن ا ه ق ر آ ن ف ر ق ن ا ه بعدما رتلناه ولذلك ت ه ننجمه قبل عليك ل أن و لفتكم إ ل ى سر في قول الله حين يتحدث عن ا ل إ ن ز ا ل ا ل أ و ل أ ن ز ل ه بعلمه و ا ل م ل ا ئ ك ة يشهدون و ذ ل ك ا ل إ ن ز ا ل الذي يشهد الله عليه ا ل م ل ك فكان إ ن ز ا ل ا ولم يقل تنزيلا ولا قرئ تنزيلا في قراءه ة من أمام عن الوصولين ن ن التحدث ا ل و ز ترصيل في النسق وترصيل في ا ل أ د ا ء و ا ل أ ص ل فيه ب د ل ا ل ة ا ل ل غ ة قول العرب ت غ ر ت غ رتل ر أ س ن ا ن رتل ب إ س ك ا ن الدم ومعنى رتل م ف ل ج ة مفلجة والفلج في ا ل أ س ن ا ن حسن و كونها على نسق غير م ر ك ب ة ب ع ض على بعض وغير م ف ر ق ة بعيد ب ع ض ه على بعض بعدا يشينها فلا هي م ر ك ب ة ولا هي بعيد ب ع ض ه على بعض فهي في غ ا ي ة التراص من غير تراكم فكلمه الترتيب تحيل على م س ا ل مسألة النظم الترتيبي, تحيل على مسألة النظم الترتيبي وقول الله تعالى ب ا ر ك و ت للنبي وردت ل ل ق ر آ ن ت ر س ي ل ا ليس فقط امرا بالاداء لان النبي عربي فافصحوا من نطق بالضاد فمساله الاداء عندها لا تحتاج إ ل ى هذا التنبيه ولكن امر ل أ تعالى العسير به هو ان لا يقرا القران وفق فرقانيته بل وفق الترتيب الذي سيؤمر به فلذلك متى ما نزلت آ ي ة دعا من يكتب تعال كتبه وكان ب ي ك ت ب يكتبون الوحي وكان ب ن يدي ح ف ظ يحفظون الوحي ترتيلا أ ن ا ترتيلا يرتلونه على ن س ق ا ل ت ل ا و ة ويقول ضع هذه إ ذ ا ء هذه وينزل جبريل في خصوص ا ج ن ه ا ح د ي د خ ا ص ة في خصوص الترتيب يقول إ ن الله يامرك ان تضع هذه إ ذ ا ء هذه اذن فللنظم ي في القضية ولذلك ا س ت ق ى من النظم اسم ل ل ق ر آ ن وهو الكتاب ت ب ع و ا معي و أ ن ا أ ر ى وتختلفون و و ت معي هذا لكم إن, شاء الله ان الكتاب لا يشترط فيه وضع الحرف في السطر لا المهم النظم مكتوبا يشترط فيه يكون يشترط فيه أن يكون مكتوبا. المهم يشترط فيه النظم. ج م ع و ا على نسق ولذلك قبل أ ن يكون هناك كتاب على الصحيح تسمى القران آ ن ك ت ب بها في الآية التي ا صلى إ م م اليوم لفتاق لها أيضا لفتت ل ي وإذ صرفنا ك نفارا من الجن ي س ت م م ع و ن قرآن ف ل ا حضروه قضي قالوا أنصتوا فلما قضي يولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا فلما يا إلى مندرين ن سمعنا كتابا سمعنا كتابا فبالله عليكم وكان الكتاب مقصورا على مجموعه في السطر لما صح ت ع ل ي ك ا ل فعل السماع به مجموع صوت ولكن ليس مطلق صوت ك ق ر آ ن و إ ن م ا مجموع على نسق ومن استعماله ك ت ب في ا ل ق ر آ ن كما في ا ل ل غ ة الصحيحه ا ل ف ص ي ح ة كتبه ر س خ ة اولئك كتب في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن رسخه فيهم وليس مشروطا ا يكون بحرف ولا, ولا في سطر ومن م ع النظم ن يسبقن ي في ا ل ل غ ة ا المتناسق ومن اشتقت كتائب الجيش ل يقال و للكتائب للجنود د المبعطرة ج المبعطره ذ ا النسق منذ الابتداء إ ذ ن ونظم ا ل ق ر آ ن منتبه إ ل ي ه باعتباره جانبا من جوانب ا ل إ ب د ا ع و ا ل إ ع ج ا ز في هذا الكتاب المنسل المدخل والذي نلجو منه إن شاء الله إلى مسألة القرآن أو على هذا النسق الكتابي نلج إلى مسألة على منه نظم أو ترتيب إن ا ل م ع ن ى الذي نحوناه هو مدخل ا ل أ س م ا ء ف ي ذ ل ك تجد م ا ن ص ي و ت رحمه الله عقد في نوع بناده أ س م ا ء ا ل ق ر آ ن و أ س م ا ء صوره و أ س م ا ء مجموعاته في بعض ا ل م خ أسماء ن هذا مبحث من أفنان هذا الفرع الذي أفنان الفرع مبحث من فنن س ه نظم الترتيب والاداء القرائي نظم الترتيب و ا ل أ د ا ء القرائي الآن لتبينزلنا من ا ل فنانه ر فروع المحور و ع هذا م ف ن ا ل أ و ل هو أ س م ا ء هذا الكتاب أ س م ا ء حين تكون أ ع ل ا م ا م ح ض ة قد تكون م م ي ز ة لشخص مسمى إ ذ اذا أتلقا صرفت إليه ولكن فأعرف إ كان ملاحظا فيها الوصف تكون م م ي ز ة بخصائصها و د ا ل على مضمون خصائص المسمى وقلنا لكم هذه م ض ط ر د ة في ث ل ا ث ة مستويات في اسماء الله واسماء نبيه واسماء كتابه فلا تتنافى فيها ا ل و ص ف ي ة ا ل ع ا ل م ي ة و إ ذ ا كنا نجد في أ س م ا ء الله جل في ع ل ا ه ما هو أ ع ظ م كاسم ا ل ج ل ا ل ة وما هو يلي ه في ا ل ع ظ م كاسم الرحمن هذا التفاوت في ا ل م ر ت ب ة راجع ل ل د ل ا ل ة ا ل أ س م ا ء على مجموع ة المعاني ل ل أ س م ا ا ء ف ه ذ ا على عدد مهم من اسماء الله فاعتلى بهذه ا ل م ر ت ب ة وقد يكون اسم الله العظيم وقد يكون الحي القيوم الذي ترجع إ ل ي ه سائل صفات الكمال إن المتنى يتنفى الحياة كمال في الدات والقيومية كمال في الفعل وإلى كمال الدات والفعل ترجع سائل كمالات الحي القيوم اسم الله العظيم فلا اسم الله المفرض العظيمtop فدا باعتبار هذا وإلى فذلك قيل في في في مع ترجع شرؤة باعتبار ولا تنافي أ س م ا ء ا ل ق ر آ ن على هذه الغرار تسمى ا ل ق ر آ ن بصفات في الكتاب نفسه هذه الصفات خالصه لا يراد بها ا يشار إ ل ي ه م ت ل ق ي ن الله اذا أ ت ل ق ت تنصرفه لي كسائر الاعلام س م ونور و... تجد ان ل و ر عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم الملك وطلقوا على أوصاف والروح روح اطلقوا على ارواحنا وعلى روح ا ل ق ر آ ن و على كل شيء به ا ل ح ي ا ة على اختلاف مستوى ا ل ح ي ا ة ما به ا ل ح ي ا ة روح لكن قد تكون ا ل ح ي ا ة ح ر ك ة وقد تكون إ د ر ا ك ا وقد تكون ح ي ا ة نفس في كمالها كل ما به الحياة على اختلاف ما مستوي به هدى ونور وسراج و أ ح س ن الحديث وذكر مبارك وكتاب مجيد واوصلها أ شيدله العزيزي الى زهاء خمس وخمسين صفه و أ د ر ج ضمنها الاعلام لا ا خ ص و ص ي ت ه ا و أ و ل ه ا ا ل ق ر آ ن ف م ع ه الكتاب في نفسه ا ل ر ت ب ة في التنزيل في ا ل ت ب ي ا ن ف ا ل ب ر ه ا ن جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا تبيانا لكل شيء و ه و د ا ورحمه وعلى هذه ا س م ا ء ا ل ا ل ا م بنينا إ ن شاء الله المحاور ا ل خ م س ة لعلوم الكتاب سبق منها التنزيل والآن ا ل مع تعدد ر القرآن ي ل الله إن شاء ت ا ل أ س م ا ء اعلاما ً وصفات ل أ ن من الاسم ا ع ل ا م ومن اسم صفه ومن اسم كنياه ومن اسم ما يشار بالمدح ل ق ب تعدد ا ل أ س م ا ء والصفات يدل على كمال المسمى وعظمته اذا كانت اسماء كمال كمان إذا تكترت وكانت إذا دانية سفالة تندلت على、سفالتي. المشي مجرد التعدد ت ع د د النوعي أ ع ل ا م ا ل ق ر آ ن التي ب م ت اذا ب ة الأعلام التي إ ذكر وثم صرفت اليه اول واول لا ا ل ق ر آ ن قلنا و ا ث ا ن ي ة الكتاب وسبق لنا مع التنزيل الفرقان يقول تبارك تبارك نزلل الفرقان ولكن ا ا ا ح ظ و نزل دل على ي نزل ان ل ف ر ق ا ولم يكون ل أ ز ل الفرقان الملاحظ في اسم ا ل ق ر آ ن والكتاب انما ه ب م ع ن ى غ ا ي ة في التقرب ا إ ل ى حد التطابق فالقرآن إ ذ اذا تركنا م ه ب ل قلنا ا ئ ب أ ه غير مشتق ل ذ ي ه بانه إلي إليه ل سلوتي الله قال وهذا الذي ش لشفعيته خشيت ف ع ي يسير ورجحه وهذا رحمه أ يترنس ي ع ل وهو الذي ش قران ي ب ا ا ل م ع ض ة إ ذ ق ل ا بأنه قرآن غير مهموس و أ ن ه غير مشتق ولا مهموس وان ق ر ا ء ة المكي وهو من أ ع ل ى القراء ا س ن ا د جاءت على هذه ا ل ل غ ة ونقل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن دواءنا كما قرر ي س ت ط ي ع و ي ق ر أ ه ا ل م ك ي في الوقف وفي الوصل و ي ق ر أ ه ا حمزه في الوقف لمدابه في تغيير الهمز ا ل ق ر آ ن على انها كاسم ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل غير مشتقه اسماء و اعلام اعطاء أهل ل ا ب ي ا ن لا ي و ن ا ل ذ ي يضمؤون ن إ ل ى ا ل م ع ا ر ف إلى م ك ن و ن ا لا ك ت ب لا يرتضونه ذ ا البجان فيقولون إ ن ه م من ا ل ق ر آ ن وهو معظم ما جاءت عليه ق ر ا ء ة الحظ ست من ا ل ق ر ا ء من س ب ع ة ق ر أ و ن بالهمس يعني احتحمز إ ن م ا يغير ا ق ر آ ن غير في الوقف ل س ب ب تخفيف تخفي الوقف الوقف محل ا س ت ر ا ح ة وهي م ح و ج ة إ ل ى نوع فعل كل ما يمكن أ ن يسلب ر ا ح ة إ ل ى ا ل و ق ف فكان م ن ه ق ر آ ن إ ذ ا وقف مسؤوله م س ؤ و ل تأتي من ن و ا ن من من سلم و ح م ز ة عند الوقف سهل همزه إ ذ ا كان وسطا أ و تطرف م ن ز ل القرآن معموز مشتق أ ص ل ه مصدر كغفران بمعنى م غ ف ر ة فهو بمعنى ا ل ق ر ا ء ة وتسميه بالمصدر يقصد ب ا ل م ب ا ل غ ة في ا ل ت س م ي ة كما تقول رجل عدل بدل عازل يقول ل ن فلان عازل ولكن هذا عدل تتصفه بالمصدر معنى جمع العدل كأن هو فيه ووجه ا ل م ب ا ل غ ة في اطلاق مصدر هنا انه هو ا ل ق ر ا ء ة ل أ ن ا ل ق ر ا ء ة التي تخلصك من شقوتك وجهلك ي وفسادك وتتزكى بها وتطلعك على عالم الغيب وتعرفك بالله وتسعدك وترفعك هي القراءه ة ذ ا اسميتي القرآن بالمصدر سواء وجود ثم جعلنا النون أ ص ل ي ة و أ ن وزنه ا فعلان وقلنا ي لا في ل الصرف و ق إ ن ه من ق ر ن ف ت ك والقرن ن ن ن و لاما الكلمة في والقرن عندنا في اللغه الجمع بين متناسبين جمع بينه القراء لا يقال إلا في, متناسبين في الدلالة لا ش ي في ا ل ص و ر ة د ا ا ئ م في شيء من الاشياء او جعلناها بنادك ل زائده ل ر صرفي قرا يقري إ ذ ا جمع وجمع بين م ت ن ا س ب ومنه ا ل ق ر ي ة لجمع المساكن الذين هم في ا ل أ ص ل متناسبون فيما بينهم يجمعهم في الغالب م ص ا ر ا واعراف و أ ن س ا ب و أ ص و ل ودين ولغه القران يقول ق ر ي ة على المدائن العامره ة وإذا أردنا أ ن لك قرية أ م ر ن ا م ت ر ف ي ة ق ر ي ة تطلق و ا في الكتاب المدائن ا ل ع ا م ر ة لا على م س ا ك ن ا ل ب ا ج ي ة أ و تكون من قراءه اذا جمع ومنه القرء والقرء ا ل ح ي ض المتجمع ثلاثة قرؤ ولذلك فسرت بالحيض كما فسرت م ن ن ه ا ي ة ا ل ت ي ه التي ط ه ر محيض م ا ل ج م المدائب ة فسرها ا بعض ل اوتار بالأطهار د أو قرأ إذا جمع في الصوت. قالوا إذا الألفاظ وكنتق بحرف تجمع الفاظا و أ ج ر ه ا على نسق فلاحظوا أ ن مساله الجمع والتناسب و ا ر د ة ب ا ل أ ص ي ل ه في د ل ا ل ة ق ر ا ء أ وقرن بل أ ك ث ر من ذلك أ ن ا ل ق ر آ ن بمعنى مقروء وبمعنى قارئ أ ي بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل وارد فيه فيقال ا ل ق ر آ ن بمعنى مقروء اي أ مطلوب قراءته ونزل مقروءا على النبي ف إ ذ ا ق ر أ ن ا ه في التبع ا اي ق ر أ ن ا ه عليك استمع إ ل ي ه وكانت فاتحاته ا ق ر أ باسم ربك فهو اذا كتاب سمي بفاتحاته تنزيلا وهذا تنويه ب ا ل ف ا ت ح ة ف ا ت ح ة التنزيل غير فاتحات الكتاب فاتحات الرسم ف ا ت ح ة التنزيل غير فاتحات الرسم ف ا ت ح ة التنزيل ا ق ر أ باسم ربك ا ل آ ي ا ت و ا ل خ م س ة ولذلك كانت عنوانا مترجما ل ل ق ر آ ن ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ح س ا ن من علق ومعنتها كما سبقا بينكم عليه اقرا, لتكرم اقرأ لتتعلم وتتعلم لتكرم وكما ان التخلق ي ب د أ من علق على درج لينتهي الى الاستواء كذلك القارئ يبدا بالتعلق تهمما بالعلم ثم ينتهي إ ل ى الاستواء كمالا في العلم سنه الله في ا ل ص و ر ة وفي ا ل س ي ر ة ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق وفينا أ عندي إ ش ا ر ة إ ل ى ح ك م ة تنزل الوحي على درج اقرأ باسم المربي معانيه المربة ربك لأن ومحسن مصلح من معاني. إلى、المربة. والمصلح والمحسن إ ل ى من ر ب ي ي ب د أ ه بالتدرج وبما هو لا ل ي ق بحاله ففيه اشعار ب ك ي ف ي ة نزوله ابتداء نزوما وخلق ا ل إ ن س ا ن من علق ت د ر ج في الخلق كالتدرج في الخلق بناء سناني ن ن ي ب ء س ن لا ينبغي ان يطعن فيه أ ع ر ف انما ي ج ي و الطعن من جاهل يعني مثال للغباء ا ق ر أ ف ا ت ح ة ا ل ق ر آ ن تنزيلا تسمى بها الكتاب اشتق له من ف ا ت ح ة ا ق ر أ اسم ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن بمعنى مقروء و ا ل ق ر آ ن بمعنى محفوظ ل أ ن ع ن د ا ل ق ر ا ء ة أ ن ا اول ما تعنيه قبل ا ل ق ر ا ء ة من الكتاب ا ل ق ر ا ء ة من الغيب حفظا ولذلك لفظ القران ما كان يطلق على الذين يقرؤون من الكتاب ط ب ق ة القراءه م ع ر ف ة القراء الكبار ونحمل عليها تقول نبي صلى الله ع ل ي ه وسلم ق ى الله حرفا كتاب من فله حسنى ي ع ن ي تغيب في ا ل ح ف ظ ي مجرد ا ل ق ر ا ا ء ة ب ل ع ي م لانه في هذا الجهد الحفظ والتحصيل يقرأ, وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ربك يقرأ يحفظ اقرا باسم في وقدم نمطا من ديباج فيه بعض كتاب قال أقرأ أنا ما أقرأ من الكتاب يطالبه بالحفظ الرواية من هو هذه فيها ضعف إن القران يفهمون يقرأ بمعنى, يقرأ من عيناً نظراً بمعنى القارئ أ ي الجامع قرا ايدا جامع وكون القران جامعا مسألة الله فيها دار المعرفة جامع لصنوف المعارف من توحيد الله و أ ن ب ا ر الغيب ا ل أ ح ك ا م ا ل م ر ش د ة و ا ل أ ن ظ م ة ا ل م ش د د ة وصور البيان والاعجاز جامع جامع للكتب ل خ ل ا ص ة ا ل أ د ي ا ن ا ل س ا ب ق ة و ن ب و ا ت م ت ق د م ة مصححا لزيفها و م ه ي م ن عليها ومكملا لتمامها أ ن ا النبي اللبنه كما هو مستخلص من هو ح د ي ث مصدقا لما بين يده من الكتاب و م ؤ ي م ن ا عليه صحوف مطهره فيها كتب, كتب جوامع كتب قيمه جامع ق ر آ ن مقروء محفوظ بحفظ الله مطلوب حفظه من ا ل ح ف ظ ة دخول تحت س ن ة الله ض ا م ن ة لحفظه قارئ بمن جامع ل أ ص و ل المعارف والحكم والنظم عنوان من أ ش م ل العناوين على ما صدقه ما ما ويرتقي على م ف ا ه م ما ه عليه يصدق ي و العلم ن ن و ويرتقي ا ا ع ل الحضور في الصفه والوصف الى و ص ف إ ل أ ر ق ى ما يكون من الاعلام ا ل م ن ا س ب ة حين يكون على هذا النحو من شمولية الانطلاق والتناول لما ص د ق ا ت ه أ و لما ص د ق عليه اسم الكتاب على ذات ا ل د ر ج ة كتب جمع وكتب أ ث ب ت وكتب نظم ورتب والكتاب المجموع في نسق ولا يشترط فيه ان يكون في السطر قد يكون و ه ذ و ا ر ولكن ليس شرطا ومن جعله شرطا يحتاج الى ص المصاحب المصاحب ص ح يحمل ا وما كانت المصاحب في عادي النبي ب في ل الله سمعوا قرآنا على نسق سمعوا قرآنا منظما ا عليه وسلم على وكلف ل فهم نسق ن بيان صلى ل ل عليه وسلم ل ل ه بهذا و ا من ألوان أن يقرأه على وفق الكتاب منذ الابتداء وهذه من و ض ا ئ ف النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الكتاب ا ن عندي من دلالته أ ن يحفظ ا ل ص ح ا ب ة على هذا النساق ولذلك ما س ي ج و ن إ ن شاء الله في, في فصل قرائه قراءه من ا ل ص ح ا ب ة الذين ت أ ل ق و ا في زمن ا ل ن ب و ة في الابتداء كانوا أ ر ب ع ه نمشي ا ل م كن خضوا ا ل ق ر آ ن عن أ ر ب ع ه وذكر منهم ستنع س بن ع الله وكان د وأبي ابن ع ع ب و م د ج بصراص ل وسالم مولا حديفة المهاجرين ل حذيفان اثنان من الانصار وكأن نبي من و ن منصب هذين المهاجرين وهؤلاء من ا ل أ ن ص ا ر ولا يكون هذا إ ل ا في زمان ل ه ج ر ة بعد زمن الهجره ة الأنصار إنما كانوا في زمان ل في ج ر ة وهؤلاء لا يعني هذا حصرا انهم لا يجزى إن من القراء الا هؤلاء لا اخذوا الاهليه أ بامتياز وحرروا به أنه مشارفه ويكفي أن نعلم على على بعيدة خلفة الصدق مشاهر في ب وكان ي النبي عليه وسلم م في ر ة ل قتل ي م م م ا ة القراء قالوا للحافظة الكامل القراء الرواية قارئ وكان ولو قتل قرئ مئة في من بعض سبعة هذا من دواعي الجمع الكتابي أ و الجمع بالحرف أو الجمع في السطر في إ ذ ا كتاب بمعنى مكتوب رباط الخيل أ ي مربوطها وفيها ا ل م ن ف ع الكثير في الاخرى ومكتوب بمعنى مجموع على نسق ولا يشترط فيه السطر ولا الورق هذا واضح مكتوب بمعنى كاتب أ ي جامع و ف ر ج ع إ ل ى معنى قارئ بمعنى جامع فالغريب في, في اسمي ا ل ق ر آ ن والكتاب أ ن ه م يسيران جنبا إ ل ى جنب نفس الدلاله الصرفيه و ا ل ا ش ت ق ا ق ي ة ل غ و ي ة والمعاني ا ل م ح ت م ل ة إ ل ا أ ن وصف الكتاب أ خ ص بالنسق ووصف ا ل ق ر آ ن أ خ ص ب ا ل أ د ا ء أ د اد اد ل ح ف ظ اقرأ أ ي على ص و ر ة واحفظ واكتب اجمع على نسق اسم ق ر أ على ن ق ا س الفرقان مضى معنا هذا ما نحتاج من ق ر ه عند ا ل أ ش ب ه سميته فرقان في بابين في باب ت ن ز ل ه قرآننا فرقنا ف و ي باب المعنى لكونه فارق ا ا ل ح في الباب وهذا منه ق و ل و تعالى الذي نزل الفرقان بمعنى ا ل ق ر آ ن منجما محتمل من تحتمل معنى المعنوين وحتملهما الحقي تبارك وتعالى وبيناتن وقلوا الهدى والفرقان لا إلا الفرق والبرطل والهدى والضلال فكل واردان الفرقان واردان بين صيغة فرقان مفروق ف ي اسم ف ع و ل ولا لا م فرجعت وفرقان الى ا احتمال الدلائل ق ر آ ن وكتاب وفرقان لمعنى اسم المفعول اسم الفاعل هذا كله من ت ن ا ش ب ا ت التساوقات التي وفرت لهذا الكتاب آ ي ة من آ ي ا ت الكمال وتمت كلمات ربك بلغت تماما وهذا منه والذي اريناه بعضا أ و ق ط ر ة من فيض غ ي ض من فيض و ق ط ر ة من بحر من أ س م ا ء ا ل ق ر آ ن التي تحتل م ن ز ل ة العالم تبيان قجأكم رسولنا لكم رسولنا يبين ونزلنا إ ل ي ك الذكرى لتبين للناس به بلاغا وذلك تسميته بالبلاغ فهو بلاغ وهو تبيان وهو و ظ ي ف ه النبي ا ل أ و ل ى التبيان تبيان عن الله بالنص وتبيان بالشرح والفعل وقد ادعى ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله أ ن ا ل س ن ة في شرحها ل ل ق ر آ ن ا ل س ن ة شرح ل ل ق ر آ ن وان ما من س ن ة الله هو أ ص ل ه ا لها اصل ق ر آ ن وليس هذا يعني بدك التدقيق لاي اصلها ل ق ر آ ن الجزئي وليس هذا إ ل غ ا ء ا لاستقلال ا ل س ن ة كما يقول اهل ا ل س ن ة عندنا ن د ن م ت أ خ ر ي ن منهم هذا يقول ه ذ الغاء إ ا لاستقلال ا ل س ن ة وانه يستقل عن الله من يطيع الرسول فقد اطاع الله الذين يبايعونك إ ن م ا يبايعون الله هذه أ ب و ا ب ما فيها الفرق ا ل أ ب و ا ب ا ل ل الفرق ل ل ي فيها ا أ و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة والكمال الخاص أما هذه فما فيها فرق ابدا فالله ن ز ل ن بيه منزلته في مواطن خذوا عن هذا أ ط ي ع و ه فطاعتكم ليه وطاعة وبيعوه فمبيعتكم له ي طاعه لي وبايعوه فمبايعتكم له مبايعه لي هذه تنزيل اليه أ و ج د نوع من ا ل إ ش ر ا ك ما إ ح ن ا اشركنا الله أ ر ا د أ ن ينزله ما كله ومن أ ي ض ا الاسماء التي ترتقي الى مقام الاعلام برهان هذه س ي ج ي ن إ ن شاء الله ت ض ي ف ه ا في قسم أ س ا ل ي ب ا ل ق ر آ ن وبيانه تبيان ن ت ب ي ا ن تعني مبينا ا ومبينا به والمبين ا المعنى والمبين ا به ا ل أ س ل و ب فالاشتغال يتم على جهتين ولكن واضحها أ ن ه لا يمكن أ ن تعرض المعنى في غير قلب اللفظ فظهر أ ن ه إ ن م ا من ضروري لمسائل من هذا اللفظ فكانت من مباحثه من ا ل ق ر آ ن علوم تتعلق به بتبيانه لتقول فيه ت أ و ي ل ه ل أ ن ا ل ت أ و ي ل فهم ووسيلته ا ل ل غ ة ابتداء لا يمكن أن نقتحم أن على ا ل ل غ ة قواعدها و أ ص و ل ه ا التي تقاعدني ق و ل لا ا ل ل غ ة تقول كذا ولكن نحن نفسرها كذا وكذا ه ذ ا ل ق و ا قصور في فهم ا ل ل غ ة التي نزل القرآن نزلناه ا ل ق ر آ ن يصرح إ ن ا ن ز ل ن ا ه اي كله ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون أي تعقلونه أي ت ع ق ل و ن أ ي تفهمونه من خلال لغته هذا تطرف نقول إ ن ا ل ل غ ة فهمها مستقلا عن الاشياء الاخرى ان هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ص ح ا ب ت ه و أ س ب ا ب النزول وفعل النبي هذه ا ل أ ش ي ا ء كلها داخله في هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ب ي ن ة ل أ س ب ا ب تتصل أ ي ض ا بالبيان والبلاغ اسم اخر قلنا اسم البرهان جاءكم برهان من ربكم وهذا يصلح ان يكون أ ن ا ذكرته لكم قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا ق ن شرك ك في البيت تم زيد تما و و متحررة حقق وكون متحررة قد جاءكم من الله جاءكم برهان من ربكم حقق برهان قد وكون و ن الله أ إ ل ي ك م نورا مبينا ف أ م ن الذين آ م ن و ا بالله البرهان إ م ا ان يشتق من برهانه فتكون ن ن ه ص ل ي ه أ و من براهه فتكون ن ن م ب ا ل غ و برهه إ ذ ا جاءك بما يبهرك ففيها دلاله م ق ل و ب ه برهه و ب ه ه ففيها بالاشتقاق اكبر من مقلوبات الحروف دلاله على معناها ب ه ر ي ه ا برهانه اذا اقام الدليل الذي ي ش ك ط الخصم و يقطع حجته ففيه إ ر ش ا د إ ل ى مبحث ا ل إ ع ج ا ز فلذلك ان شاء الله ليكون محورا لبعض فصول ا ل إ ع ج ا ز وفروعه إ ذ ن ظهر لكم مجهو اختيار هذه ا ل أ ع ل ا م محاور ل م ب ا ح ث القران نعود الى اسماء القران آ ن يقول ل ج ا الجاهز ه هذا ز علم م أعلام الأدب والفكر و ا ل ل غ ة في تاريخنا لا يشتهن به في اختصاصه و إ ن كان هناك تحفظ عليه في مسائل أ خ ر ى فهو ليس داعيه لها ولا كتب فيها ولا ا ش ت ع ر بها والذين يشغبون عليه بمثل ما المشتغل به ولا هو داعيه ة ف ل إ س ق ا ط مرتبته في اختصاصها هل يغير منصفين ح أحد ة عدة كتابه والتبين البيان أربعة دواوين ل ل غ ة لا يمكن لمريد لمتخ... التخصص في ا ل ل غ ة أ أن... ن ي ق ر أ د و ن ا التبيانه... و م ن ا ل ت ب ي ا ن البيان والتبين للجاحه ن ت عندك ا ل ل غ ة تريد ا ل ل غ ة كملها له في ن ا ثم ق و ل ة البيان والتبين أ د ب الكاتب لابن ق ت ي ب د ا ل ع ق د ولكن هذا لا والكلام هذا لابن رحمه وسبقه لا يمكن ان يبراه م ك احد في اللغه ولم ا يحصر علم هذه ا ل م ص ا ز الزاحد يقول لقد ن ا ح ا ل ق ر آ ن ب ت س م ي ة جملته و ت س م ي ة مجموعاته وجمله نحو هو على ضدي شوف معنى الكلام خرج ذ من د ا ئ م ا ما يمكن ان تستحضر ش ب ع ا مرات النص الكامل ل أ ن هذا غير القران الا في ا ل أ ش ي ا ء و ا ل أ ح ك ا م هو على نحو ضدي مما سمت به العرب كلامه فسمه أ ش ع ا ر ه م إ ذ ا جمعت ديوانا فسمى ا ل ق ر آ ن الكلام ج م ل ة ق ر آ ن قرآن ن سمى ا ز ل قرآن وسموا مجموعاته ضمن ديوانه م ت قصائد ل ة ق فسمى ا ل ق ر آ ن صورا وسموا أ ج ز ا ء ه وجمله ضمن ا ل ق ص ي د ة أ ب ي ا ت ا فسمى ا ل ق ر آ ن آ ي ا ت وفواصل وسمى ا خ ر فاصله ل أ ن ه م يسمون آ خ ر ه ا ق ا ف ي ة ماذا يعني هذا ق ص د ا تغيير أ و ض ا ع ودين معين ل أ ن ه كان الشعر يعني العرب يمثل تاريخهم, تاريخهم فيه. ومصدر شرفهم وكان الرجل إ ذ ا س م ر ا حتى انهم وصلوا الى حدنا ويعلقونه قصائد الحوليات على أ س ط ا ر ا ل ك ع ب ة ويكتبونها بالدام فجهل العرب ي لم يكن جهلا ب ا ل ل غ ة ولا بالبيان فقد كانوا يمتلكون ذلك وتحد فيما هو صنعته تحده التحدي أن يكون المتحدى بارعاً فيما وقعتها فلا تتحدى لأن فلا الأعمى ولا بالسباق العرج أن من يكون فيما بمظهر شرط بارعا مكافأة فكان ا ل ق ر آ ن ينحو الى تغيير الوضع من ا ل أ س ا س من ا ل ت س م ي ة بلا م ه ا و د ة و ا ل ق ر آ ن وضعت الموازنه تبع ماهي وما علمناه الشعر, ما كان شعر. ما علمناه الشعر ليس ما علمه بشعر ليس ا ل ق ر آ ن ش ع ر ا وما ينبغي له ليس بشاعر ن ف ع عن ا ل ق ر آ ن الشعر وعن نبي ا ش ا ع ر ي ة حسم من أ و ل م ر ة رب قائل يقول وهل في الشعر مدم علينا هناك ما يسمى بتداعي المعاني أصدق خاصم استهدر اليوم الكشكول حين قد يكونوا مقلوبا هذا ما هل يقول دموا مجتوى اتدى حين خصم الشعر على مستوى الموضوع ولكن حين القرآن خاصمه على الموضوع الموضوع أ ي القلب القالب لغه فسدت ب ف س د ك ت ص ب ح حقل الاشتغال اللغوي فاسدا كم هي ا ل أ ل ف ا ظ التي هي في زينات النساء و أ و ض ا ع التبرج و ص ي غ ا ل ت ع ص ب ي ة والوان ا ل ق د ح والسباب ق والوان الهجاء قاموا ولذلك كانوا سقاراً حين, حين سمح بالشعر فتح له بابا واسعا اسمه باب ا ل ح ك م ة إ ن من الشعر ا ل ح ك م ة و ا ل ح ك م ة منع الفساد بعنوان حتى لا يدخل في الشعر فسده وحين فتح الباب أيضاً عليه فتحه بعد الاستثناء في قوله الشعراء يتبعهم في ترى أنهم ألم الغاوون وادي كل واد ل ن ا ل ق ر آ ن لم يترك ا ل ق ض ي ة قال الشعراء يشبعهم انظر و انتهى قال أنهم ترى ألم إ ذ انظر لم تصدق الشعراء أ ح و ا ل ه م أ خ ل ا ق ه م موضوعات شعرهم ماذا يفعلون ماذا يهيجون ه ذ ا يهيج ا ل ع ص ب ي ة حرب إ ل ى سنين عدده ا و ذ وهذا وهذا ا الفتنة الخمرة الناس إليها الانحراف يهيج يمدع ويشوق يغرب خطر حين يتحول البيان وظيفيا في وظيفته الانتحار البياني البيان. حين يفقد القلب متى تنتحر ا ل ل غ ة والبيان ق ل ي ل ا و ظ ف ه في غير سياق الحكمه ة اللغة أصلا حكمة لأن أصلا الحكمة وضفات وضع. اللغة حين ت وشعراء ف و ا ل يتبعهم الغاوون الم تر ى أ ن ه م في كل واد يهيمون شعر طلاليات هذه رسوم ليله و ه ذ ه يبكي على الديار هذه إ ه د ا ر ا ت و أ ن ه م يقولون ما لا يفعلون في الهجاء والحب وما اليه من موضوعات خ ر ج ة ص د ق ي ة ويتبعون الغاووم و جعلوا الغوايه خمريات والنسيب و ا ل إلا ا ل ذ ي ن ب موضوعات الامسا ع الذين ت ن ن من و ل د م ا ل ق ر آ ن إ ذ ن سمى جملته ا ل ق ر آ ن وقد علمتم بعض ما يرجع لنا م وسمى مجموعاته صورا وسنقف عندها وسمى جمله ضمن الصور آ ي ا ت وسمى آ خ ر ا ل آ ي ه ف ا ص ل ة والمسمعه قافيه فلماذا هذه ا ل ت س م ي ة و ش س ت س م ي ة للعناد في ا ل م ض ا د ة ولا لمعاني تتصل بالموضوع أنا نقع هذا أنا شو قال لي كاذب وربيعه خير لي من صادق ي م د ر عصبيه مخالفك لمجرد ا ل م خ ا ل ف ة هذا من عندي أ ن ا صالح على طول وانت فاسد على طول ولتكن من أ ي ج ه ة لا ب د ا ا ل ق ر آ ن ما نزل عن شرطه وتمس كلمات ربك صدقا صدقا فلا خلف فيها شمت كذب شوب م خ ا ل ف ة ل ل ص د ق ي ة وعدلا أ ي شوب لخلاف النسق والنظام الكامل واذا جاءك ش ي ف ا ومن ج ه ة أ خ ر ى غير جهاته فانظرها اعانك الله على ارفع حجابك لا معنى لا تبدلوها فيكون النفي مراد م ه الطلب يكون ك ت ل ف او أ لا بديل عنها إ ط ل ا ق ا ف ي ك ل خبره عن اصله ا ل س و ر ة تسميتها س و ر ة يعرفونها في الاصطلاح بقولهم ط ا ئ ف ة من ا ل ق ر آ ن م ت ر ج م ة توقيفا أو ج م ل ة من ا ل ق ر آ ن أ ق ل ه ا ثلاثه أي ثلاث ل ا حد أي م ط لها ع ل حد أ ي مقطع, مقطع ولها مطلع وحد أ ي مقطع م ت ر ج م ة توقيفا معنى مترجمه معنونه ا بعنوان خاص ب ق ر ة سوره البقره ل عمران النساء المائده الانعام الاعراف ا ل أ م ث ا ل م ت ر ج م ة ل اصلها عنوان د ق ع ي و أ ص ل ا ل ا ج ت ق ا ق في ا ل ل غ ة أ و ل ه ا ضعيف من ج ه ة الصرف و أ ن ه ا اصلها ماموس سكر من السكر أصلها والسور عندنا هو ب ق ي ة الشراب في ا ل إ ن ا ء جاء كما م م الحادث في الضعيف ل سؤر ن معنى بقية ش ر ا ب ه ف إ ذ ا هو يطلق أ ي ض ا بالمجازع على مطلق ا ل ب ق ي ة فضله الشراب بقيته جزءه اذن ك أ ن ه ينحى بها إ ل ى أ ن ه ا جزء من جزء من الكتاب ولكن والصعر هو الهمزه هنا وما ما أصلها الهمزه ولم في القرآن نفسه قل بصورة سوق فضله الهمز لم أصلاها الهمز القرآن قل كذا هنا نفسه صعر يقرأ في فاته همز يهمزها بها همزه أبدا ما أحد أحد على ش د و د همزه ا ل إ م ا م قنبل استوى على سؤقه كشفت عن س أ ق ي ه ا فهمزه وحين ا ل ص و ر ة بدل لم يمزها فهذا ينحو إ ل ى أ ن ه ا ي ن ضعف في الاشتقاق حين تميز غير المياموس فليس لها اصل في ا ل ح م ز على الصاحب خصوصا أ ن ه ا تشعر بمعنى ا ل ب ق ي ة والباقيه المشتغنى عنها الشراب لأن فضلة الشراب هذا لا يليق بالكتاب إذن نبقى اما صور صورة إ ان تشتق من السور الذي يفيد م ع ن ا شيء محيط باشياء بينها نسق ونطق سور المدينه سور القريه في معنى الاحاطه او سوار شمع الدملج أسويرة وهو يشعر ه المناطف السميع دراحي وهذا يشعر بما يفيد يفيد في يشعر بمعنى ا الإحاطة السور إلا يفيد في ي أنه ش ر ب م ع الجمال حلية ا ح ا ط ة ح ل ي ة ويحتمل ش ت ق أيضا يحتمل اشتقاقها من ا ل ص و ر ة أ و ا ل س و ر ة بالفتح ة و ا ل ض م وهو ا ل م ن ز ل ة العصيبه الم ترى أ ن الله أ ع ط ا ك ص و ر ة أ و ث و ر ة ترى كل ملك دونها يتذبذب و ن هناك ذ ا الشعر يمدحه الحكام أعلم ر صورة ه بهذه لها هذه النعمة أعطاك العلم إذا كلموا عظيما جهز توسعه في اشتقاق مداليله والعلل لا تتزاحم منزلة يقول سمع من توسعه أي فيشتق في جهز ل ع ل ه لا, لا, لا تتزاحم إ ذ اذن تتناقض م ت ك ا م ل ة ف ن أ خ ذ من السور احاطته و ن أ خ ذ من ا س و ا ر جماله و ن أ خ ذ من ا ل س و ر ة عظمته ا ل م ن ز ل ة وكلها في ا ل س و ر ة ف ا ل س و ر ة م ت م ي ز ة بسور واحد عدد عددها واحد مطلعها ومقطعها مبين تميزها نمط فريد في ن س ق ي ا هي وفيها ج م ا ل ي ة تخصها سوار صوار من س و ر ة الوحي في كل س و ر ة نسق من الجمال بياني غ ا ي ة اضافه الى ع ظ م ة الموضوع أ ع ظ م ه الموضوع و ج م ا ل ي ة النسق والبيان و ا ل ا ح ا ط ة دلالتها للتميز وكونها نمطا م س ت ق ر ي س و ر ة ح ك م ة في التصوير س و ر ا ل ق ر آ ن فيها الطويل والتوسط والقصير كل الاحجام كل أحجام على مستوى طول وقصر من حكمة من الصغير وهل هو خاص ب ا ل ق ر آ ن أ م موجود في الكتب ا ل س ا ب ق ة الراجح أ ن الكتب ا ل س ا ب ق ة أ ي ض ا كانت م س و ر ة إ ص ح ا ح ا ت أ س ف ا ر إ ل ا انها لم تكن م ئ ة النحو الذي صورت به ا ل ق ر آ ن من ص و ر ة ص غ ي ر ة بثلاث ة آ ي ه الى ص و ر ة ط و ل ة فيها ز ي ا د ة ا ل ى م ئ ت ي ن و ق ر ا ب ة المئه التاليه في سورة من حكم ا م ت س و ي ر التدرج في التعليم ل أ ن ه من مقاصد ا ل ق ر آ ن حفظه وكنا مقروء كنا بكل فمود ابتدائي بحفظه وكم هي الجنه في فضائل ا ل ق ر آ ن جمله ة م ن ا ك ب ي ر ة في حفظ نصه ج م ل ة ك ب ي ر ة منها إ ن ه السيج ا إ ذ ا ضاع النص فماذا يمكننا ان بك ومنزل عليك كتابا لا و نفعل ا يقال اقراه في نومك ويقضي إ ل ى الحافظ م انت أ ن حامل له نمت أ و ا س ت ي ق ظ محفوظ ع ن ت من ح ك م ت ا و ي ر أ ي ض ا ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن الطول ليس شرطا في التحدي ف ا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله بعشر سور مثله بصوره من مثله كما سيجدون في الاعجاز في التحدي ليس شرطاً الطول من خلال العنوان التوقيفي لكل ص و ر ة إ ب ر ا ز نمطها موضوعا ً وبيانا ً ص و ر ة يوسف نمط ا ل منفرد في سرد ا ل ق ص ة وبيان مشاهدها و أ س ر ا ر ا ل ف ن ي ة في التعامل مع كل مشهد وبدء ا ل ق ص ة ب ا ل ر ؤ ي ة وانتهائها ب ت أ و ي ل ا ل ر ؤ ي ة ف ن ي ة ر ا ئ ع ة وموضوع في ن ه ا ي ة الكمال س و ر ة الرعد هذه س و ر ة م ن ف ر د ة م ت م ي ز ة س و ر ة الكليم التي هي طه ا س و ر ة موسى الأنبياء ما ت س م ت بهم س و ر ة سورة الكليم هي س و ر ة طه و س و ر ة سليمان هي س و ر ة النمل قسط كل س و ر ة نمط مستقل منفرد ونسيج وحده بيانا ع م ق ه ذ ا مقصود ولا يوجد س و ر ة الكوثر أخريكم أحد علماء أننا وجوه ر الكوتر أصراف ة البيان فجاء فيها وأفردها قال البلاغة في السبعين والمئة وجه من ف ا فيها بالعاجة ء أ ف ر د ا ب ا ل ت ص ن ف قال ا ل أجوه ب ل ا غ ة في س و ر ة الكوثر نيفت وللسيوط ا رساله ة ا س م ا منح الجليل في آ ي ة و ا ح د ة فرع منها م ئ ة وعشرين صنفا من أ ص ن ا ف البديع و ا ل ب ل ا غ ة ايه و ا ح د ة لا تتجاوز السطر هذا عنده منح الجليل و ق ت ط ب ع ة م ف ر د ة ل ل أ س ف ولكن لم يقع ت ق ر ي م لها بما ي ن ش ئ ح ك م ة التصوير عدد السور. الصور نسق الصور لا بد من الوقوف ع ن هذه الاشياء كلها هي من علوم ا ل ق ر آ ن ا ل ا ت ف ا ق الذي ا ن ت ه ى إ ل ى الاجماع ان صور ا ل ق ر آ ن مائه واربعه عشر سوره ومن جهلها تلا مائه وثلاث عشر سوره ة اعد الانفال ه أهل كانت من ي ر أنه ا ل ت من أ و ا ما خ ر نزل هذا أ ح د ا ل آ ر ا ء وعرف مكانها في الخلاف ليس في مكانها و إ ن م ا في استقلالها عن ا ل ص و ر ة فلذلك بويض سطرها الا براءه فبيض سطرها وفي ولكن لما لم يجزموا بذلك تركوا وهذه يدل على أ ن ه م جازمون في الباقي ومتحققون في غيرها فهذا كشاهد على البقيه ة واحدة القاعدة تقول القاعدة تكون مئة وثلاثة عندنا عشر على استثناء تكون يؤكد تقول صورة ذ ا النحو الاتفاق يفعلوا هذا إلا لما لم يكن التوقف هنا لم لم من معنى أنهم وهذه بتوقف كاملا في بعضهم يكن ه ي ص و ر ة م س ت ق ل ة و ن قال اتركها فمن ي د ر ع ى الصدر وهذا لا يضر شيئا و إ ن كان الراجع هنا ص و ر ة م س ت ق ل ة لا س م ا م س ت ق ل هذا كما ترجع عند بعض ا ل ص ح ا ب ة ترجع عند بعضنا هناك فعلا من قال إ ن سوء ا ل ق ر آ ن تزيد على مائه واربعه عشر وذكر ان في مصحف أ ب ي سورتي الحفد والخلع و ه ذ ا الحفد والخلع إ ذ ا سمعتمتم السوره تعرفونها وهي ا ل س و ر ة التي جعلت ن ص لقنوت ا ل م ا ل ك ي ة في الصبح نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخناع لك ونخلاع ونترك منك فروك اللهم إ ل ى آ خ ر ه دعاء الدعية إمام مالك الله بما أن هذا رحمه قرآنيته أن وما ل ل ك ن تثبت ل ن تخلف القرآنية فيها وما شرط كل قراءه ة قرآن ذ ه ج ن القران أيضا في ا مبحيش ء قراءة ة ما ا كل ل ق ر آ ا ل ق ر ا ء ة لها شروط لكي تكون ق ر آ ن ا فهذا ا ل م ق ر ؤ ق ر ا ء ة ليس ق ر آ ن تخلف فيه ا الشرط فاما ذ ك ر أ ى انه يجعله في القنوت خصوصا و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم د ما ما ترك القنوت في الفجر حتى ت و ف ا الله وحمل القنوت على الدعاء وما حمله على طول القيام ولا على القناعه ل القيام و بما القيام يشبه يكون في أن في ج ا في ا ل ق ر ا فالأنسبة ء ة أن ت ك و ن ق ر ا ء دعاء ة لا لا خ ر ج ب ل وصور القران يقيدني الى ا ل أ م ا ن وايه وليد في اخر ويزيد ثلاثه ة في تسبق لك عندكم ذ وهذا ا النظمية فيه درسية وتعصيف ي ت ص ي م ة الشجره عندكم هذا النظم ل ل إ م ا م الكهديري المغربي من منهوك الرجز وصور ا ل ق ر آ ن ق ي د إ ل ى ا ل أ م ا ن قيد القاف م ئ ة والياء عشره والدال اربعه بحساب ل ق وتقيد ر آ ن كانت الجمل ت وهي تقودك ا في غ ا ي ة البداعه صوره و ش ق ا ل وصور ا ل ق ر آ ن قيد إ ل ى ا ل أ م ا ن و آ ي ه وريد حبل الوريد روحك ا ل ق ر آ ن وروحك اي ا ل ق ر آ ن كم عددها س ت ة الاف ومائتين و ا ر ب ع ة عشر العدة الدنيا في العد المدني الاول ث ن الثاني ي في آخر ف ي ا م د ن ي الأول ب ز ي ا د ة ث ل ا ث ة فيصبح س ت ة الاف ومائتين و س ب ع ة عشر و تصل أربعة و ث ل ا ث ي ن أي س ت ة الاف و مئتين و أ ر ب ع ة و ث ل ا ث ي ن الكم هو, هو كيف في تعيين الفواصل ت ب و اصحاب عندكم ركن في ايات إ ض ا ف ي ه كيف في تعيين الفواصل قد ا ت ف ق على هذه ا ل ف ا ص ل ة و قد اختلفوا في كونها ف ا ص ل ة أ ر أ ي ت الذي ينهى الكوفيون رقموه ف ا ص ل ة عبدا إ ذ ا صلى ت ا ن ي ة ا ل ا خ ر مدنيين ومكيين حجازين أ ر أ ي ت الذي ينهى عبدا إ ذ اذا صلى الفاصلة الكم هو والنظم هو اختلاف في في في تعيين الفاصلة أنا أمعنا هو هو وإنه فيه قطع الاختلاف في الكم راجع الاختلاف ا ل في في م صلى ا ح ف ويشوش ع اضعاف هذا إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ أحسوم له وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن ايات الحفظ, وآياتها الحفظ فيها وفي غيرها معرضون إ ذ ا تولي الله حفظ شيء يغفر له من ا ل أ س ب ا ب ما لم يخطر ب ب ا ل أ ح د تحرك الله بقدرته ا ل ع ا ل ي ة كل شيء البواعث كلها وجند له ا ل أ ر ض والسماء فخدمه حتى مخالفه <تصفيق> <تصفيق> دارون اول مصحف طبع في الغرب في أ ل م ا ن ي ا طبع ب ر غ ب ة ا ل أ ل م ا ن ي ي ن أ ب د ا ما كانهم ف طبع م ص ح ف ولكن مطبعه ر ا ق ي ة ش ر ط ت على نفسها في الابتداء أ ن تدشن ب أ ت د ي عملها كتاب حاز أ ك ث ر طباعات في العالم أ ي كتاب ي طلع فيه رقم ارقع و ن س و ن طبعه فطلبوا ا ل إ ح ص ا ئ ي ا ت فطلع ا ل ق ر آ ن اولا واحتاروا ا ل ق ر آ ن ما يجي ا ل ق ر آ ن قال كتاب المسلمين م ش ك ل ة ه ذ ه قال و انا صار اطلع و أ ع ل ن ه ا في الناس وكذا قال فطبعه و أ ن ا ا ل ن س خ ة وصلتني من هذا ا ل م س ح ف وعرفت قصته بوصولي اليك و ط ع ب ع و ه مذهبا ن ان ء الله أ ينالهم من بركاته إ ذ ا صدقوا هذا فيه بعد ويذكرون ما عند شروطه في م ت ل هذه المسائل لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن ا من جنيد الله للقلوب في باب الحفظ أ ن يخدم عدوه لوليه ق و ل لي شيء ع ن د ه من القران آ ن ل س ة ص يجب ان ل د يكون لدينا شخبه ع ل ي ص ا ب ا ل ن ص ص والفواصل و غ ي ر ا ل ق ر آ ن ي طبعا أصحاب ا ل ف و ي يشوي أنا ا فيه ل ع ت ا ب بعض ان ل العيتاب م ر ة شوية إ م ا ي ك و ن ل ل أ ح ب ب ا ل د ث عن الكران د ب ب ا ا و ل ل ا ب شيء آ خ في ل ق ر آ يقول الله في س ل ي م ا ن بيان ن في م ل ى ولسليمان الريح ع ا ص ف ة جري ب أ م ل ه إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها ق وشياطين ل الله وتعالى سبحانه و كل بناء معناه سخرنا له الشياطين ل خ د م ت كل بناء في, في مشاغل البناء وغواص على الدرر ي كل بناء وغواص ا ق و على الدرر و آ خ ر ي ن مقررين في ا ل خ د م ة منتظرين لي رد العدوان ايدك مقررين في ا ل أ ص ف ا د مشجودين موتقين إ ل ى حين يريد أ ن يستعملهم في أ ش ي ا ء أ خ ر ى يقول هذا عطاؤنا شوف كده شخير أعداد مع الوحي ومع كده أعداد شيطيتهم مع النبي فهي اخرى في سوره الانبياء وكنا ََُّ لهم َُْ حافظين ََِِ عليه ِ البركه تحت النبيين اعاده احتار الشياطين وكنا َُّ لهم َُْ حافظين ََِِ الله لنهم يحفظهم في نبيه وكنا ََُّ لهم َُْ حافظه َ من شؤون الربوبيه العاليه ة قرأوا سورة حافظين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دونه وكنا ي ع عملا م ل و دونه و ن لهم حافظين أ ي بسببه هذا صور ا ل ق ر آ ن إ ذ ن م ر ت ب ة على ما هي في الكتاب ا ل م ص ح في مصحف م ق ر و ة ف ي ا ا ل ب ت د ا كما ء م هي ن نصوص ع ل ي ه ا في الكتاب ان ل ك ت ا ب وسيجيه شاء الله بعض أ د ل ت ي ن لذلك اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به ب ي ن ا وبين م ص ي ت ك ومن طاعتك ما تبلغنا ب ي جنه ت ا ك ن اليقين ما تهون ي ب ع ا لنا مصائب الدنيا اوتنا اللهم بمسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ب ق ي ت ن ا و ج ع ل الوارث منا و ج ع ل ث أ ر ن ا على من ظلمنا وصلنا على من عادنا ولا ج ع ل مصيبتنا في د ي ن ا ولا ج ع ل الدنيا ك ب ر همنا ولا بلغ غيرنا ولا تصلح علينا ب ن اللهم ا فينا يخفك و ا رحمنا انا عبيدك وابن ا وعبيدك وابن وامائك نواصينا بيديك ماض فينا حكمك و عدل فينا خضاؤك نسالك بكل اسم ي هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احد من خلقيك واستغفرت به في خ يوم خيب عندك 神様のお世話になります。